اتقابيا ح ج وعن ن ق و وجل و ي ة الله عز ع تجليه لهم و أ م ا قوله ج ه ر ة أ ي عيانا جهارا ليس ب ي ن ه وبين الله ما يحجبهم اي ظهورا لا خفاء فيه و ظ ه و ر ليس فيه ما يحجبهم ثم قال رحمه الله تعالى عليه كما البذر الكاف لا للتشبيه كما البذر لا البذر يخطأ هو اسم للقمر إ ذ ا أ ك م ل أ ر ب ع ة عشر ل ي ل ة واكتمل نموه و ت ل أ ل أ و ز د ا ن ل ذ ل ك يمثل دائما للجمال والصفاء يمثل له بنور البدر ف م ا جاء في حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وغيرها في وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وصحنته ا ل ب ه ي ة ب أ ن ه كان أ ج م ل من البدر أ وقوله من ا ل م ر ق و كما البدر لا يخفى أ ي أ ن البدر إ ذ ا كانت السماء ص ا ف ي ة ليس فيها سحب تحتم الرؤيا ف إ ن البدر يكون في غ ا ي ة الظهور والبيان قال كما لا يخفى. وربك كما البدر يخفى أوضحه أ ي لما كان القمر من مخلوقات الله عز وجل ومع ذلك يراه الناس ل ي ل ة البدر عيانا بدون ضيم وبدون شرب وبدون ضار نحن فإنه لأنه من المؤمنون أورح الحقيقة ذلك الخالق جل جلاله لا كل على الله وجل فكيف شك شيء سيراه عيانا أي رؤية بررب بأبصارهم حقيقة عز سوف تكون أ و ض ح من ر ؤ ي ة الناس للبر الذي لا ي ح ج ب شيء من سحاب او ضباب او نحو ذلك هذا البيت تضمن م س أ ل ة و ا ح د ة وهي مسألة ر ؤ ي ة الله تعالى يوم القيامه ة رؤية ا ل ل تعالى ي وهذا م القيامة و من أ ج ل النعم التي حل الله عز وجل ل ه ا المؤمنين يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن ه م لا يكرمون بحسن ا ف ا د ه عليه ويكرمون ب ا ل ز ي ا د ة وهي ر ؤ ي ة رؤية الله جل جلاله هذا ا ل إ ل ه المعبود الذي طالما عبدوه وسجدوا له وحفدوا يكرمه الله عز وجل يوم لقياه دار ك ر ا م ه برؤيه إ ل ه م خ ل و ق ه وهذا والله إنه من أ ج ل النعم ورؤية لم يتفئي دل عليها ل يتفئي ا كلام ت ا ب أي ك رب العالمين في كتابه الكريم أ ي ض ا السنه ا ل م أ ن ا ه المتواتره و ا ا رأية م يوم القيامة ن ن ي مما أ خ من ثلاثين صحابي كما قال الإمام يذكر بعض ما ومما ر د الحديث في ا ل ت ت و و ا قال ر م تواتر حديث من كذب وعندنا لله بيتا محتسن و ر ؤ ي ة ا ل ش ف ا ع ة والحمد و ن س ح ق ف ي ن هذه بعض ف ر ؤ ي ة ان رؤيه المؤمنين ر ب ه م يوم القيامه هذه مما تواترت ي ه ا ل أ خ ب ا ر فهو و حديث م ت ت ا ر وتكون هذه ا ل ر ؤ ي ة يوم ا ل ق ي ا م ة خاصه للمؤمنين فلا يمكن ل أ ح د من الخلائق اجمل ان يرى ربهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إ ن ك م لن تروا ربكم حتى, حتى تموتوا وهذه ا ل ر ؤ ي ة كما قلنا هي من أ ع ظ م نعم ا ل ج ن ة و أ ج ل ه ا ومما يعني يثبت به الرؤيا حديث أ ب ي هريره رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري وغيره أ ن ن ا أ ن ا س ا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه قال قال ب د ر أي هل تشكون هل تجادلون في ر ؤ ي ة ماذا ترقى ل ل ي ل ة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله では、このように。 من حديث رسول الله, الله, الله صلى الله عليه وسلم حينما شدها رؤيه الله ل ر ؤ ي ة القمر و ل ي ل ة البدر ليس دونه سحاب هذا معنى وهذا موافق لقول الناظر كما البدر لا يخفى وربك من ا جاء السعيحي و س وسلم ا النبي الله القامل عند عليه نمر صلى إلى ليلة البدر إذ よく見ると、それが私たちのことを知っているのは、それが私たちのことを知っているのは、それが私たちのことを知っているのは、それが私たちのことを知っているのは、 وكما أ س ل ف ن ا ان هذا الحديث متواتر رواه ج ل ة من ا ل ص ح ا ب ة كابي ويمتها وابي موسى ا ل أ ش ع ر ي وجلد بن عبد الله وغيرهم ماذا من الصحابه ت م الدنيا فالتشبيه ها هنا إ ن م ا هو تشبيه الرؤيه ب ا ل ر ؤ ي ة وليس تشبيها للراء بالراء أ و المرء هناك ب ا ل م ر ئ فوائد كما يظن مشبه وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية وهذا التشبيه قد دل على فوائد ثلاث الفائدة الأولى يظن تشبيه هو ضل على قد حينما قال و الفائده إنكم سترون كما ق م ر ليلة الاولى أ ن ه ا ر ؤ ي ة ب ص ر ي ة وليست ر ؤ ي ة ع ل م ي ة كما يدعي البعض من ب ف ا ت ي ر ؤ ي ة كالمعتزله إ غ ي ر ه م فقوله إنكم سترون ربكم كما ترون البدر اي سوف ترونه ب أ ب ص ا ر ك م أ ي ب ج ا ن ح ة البصر وليس بقلوبكم أ و بعقولكم ه ي ليست ر ؤ ي ة ق ل ب ي ة أ و رؤيه ع ق ل ي ة ع ل م ي ة ل أ ن بعضهم يقول ب أ ن ه عندما يزداد يقين العباد وربهم فيكون هذا اليقين ب م ر ت ب ة ا ل ر ؤ ي ة ا ل ب ص ي ر ة لذلك سميت ا ل و ص ي ر ة و و ص ي ر ه ت ق و ل لي تعالى ادع الى سبيل ربك ل ح ك م ة ا ل م ؤ م ن ة ا ل ح س ن ة وقال تعالى قل هذه سبيلي ادعو إ ل ى الله على و ص ي ر ت ي أ ن ا ومن اتبعني سمي العلم الذي بلغ ا ل د ر ج ة العلا في اليقين و ا ل إ ت ق ا ن سمي و ص ي ر ه ل أ ن ه بمثابته او ب م ن ز ل ة ر ؤ ي ة ا ل أ ب ص ا ر ل ل أ ش ي ا ء حيث الحقيقة المليقية ولكن هذا ليس بصحيح فالرؤيه هنا كما قلنا هي ر ؤ ي ة م ص ر ي ة ح ق ي ق ي ة وليست ر ؤ ي ة ع ل م ي ة ثانيا هذا التشبيه يفيد أنهم يرونه في جهة العلو كما يرى القمران في العلو. أي انهم ل ل ل ع و كما م ا ا يرى ر ق في أي العلو أ ن يرونه ر ب م القمر والشمس إنما ترى في جهة العلو لأن ترى في ج ه ة العلو وهذا إ ثالثا ب ت ف ر ق ي في ان هذه ا ل ر ؤ ي ة من غير إ ح ا ط ة المؤمنون يرون ربهم يوم ا ل ق ي ا م ة من غير إ ح ا ط ة كما أ ن الناس ا ل آ ن يرون القمر والشمس رغم انهم لا يحيطون بالشمس ولا يحيطون بالقمر فعدم ا إ ح ا ط ت ه م بربهم جل جلاله من باب أ و ل ى طبعا ا ل أ د ل ة في كتاب الله عز وجل على ر ؤ ي ة المؤمنين ربهم يوم ا ل ق ي ا م ة ك ث ي ر ة من كتاب الله عز وجل منها قول الله تعالى بدون يوم وقالت اداه س م ع ا ل ن ض ا ر معناه البهاء أ ي هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم او اخبار من الله عز وجل أ ن هذه الوجوه التي ترى ربها سوف تكون في ذ ه ا ء وجمال إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة وهنا قال المفسرون إ ن ذكر الوجه ل أ ن الله عز وجل لم يقل آآ آآ ينظرون إ ل ى ربهم و إ ن م ا أ ت ى بالوجوه أ و ل ا ق ا ل و ذ ك ر الوجه مع حرف الجر يدل م ا ذ ا على أ ن المراد النظر بالعين الرب التي هي في الوأس إلى جل جلاله أي أن هذا الوجه عندما قال الله النظر المقصود به العين التي الوجه إلى جل وجل هي في أي هي في أن هو به عز وقال سبحانه وتعالى كلا إ ن ه م ع ربهم يومئذ لمحجوبون هذا إ خ ب ا ر عن حال الكافرين يوم القيامه بأنهم محجوبون عن رؤية ربهم وعن ربهم لهم هذه رحمة عز الشافعي رؤية رؤية الكفار للمؤمنين الآية عليه حينما تجلل استدل تعالى وجل لها الإمام الله على إثنة إ ن م ا دلع ذلك على أ ن المؤمنين لن يعاملوا ك م ع ا م ل ة الكفار ا ل ج ا ه د ي ن ل أ ن ه لو كان المؤمنون أ ي ض ا محجوبون لكانوا مثل ا ل ك ف ر وتساووا مع ا ل ك ف ر فلما حجب الله عز وجل الكفر رؤيته يوم ا ل ق ي ا م ة منح المؤمنين ميزه ا م رؤيته يوم الدين في قوله تعالى للذين وكذلك في قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فالمقصود بالزياده هنا هي رؤيه وجه الله عز وجل 私た ل はこのように思い出していただいて、私たち ل このよ ا に思い出していただい ي 私たち و このように思い出していただいて、私たちはこのように思い ه していた ل いて、私たちはこのように思い出していただいて、私たちはこのよ ا に思い出していただいて、私たちはこのように思い出していただいて、私たちはこの ثلاثين し ح ا た ي أ て、私 د ه ا الإمام القير وقال ع ل الله ى حال الأرواح في إلى بلاد في خاتمه ذلك ف ك أ ن ك تشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذه الاحاديث أ ح د تشاهد ي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ث كأنك أن أ الله ا هذه صلى وسلم ل طبعا يجب يعتقد عز هذا الذي يجب أن يعتقد لأن رؤية الله عز وجل يوم القيامة لأن وجل رؤية يوم أن إ ن م ا تكون للمؤمنين و أ ن ه ليس ثمه عبد ولا مخلوق يرى الله عز وجل قبل يوم ا ل ق ي ا م ة لماذا هذا التنبيه ل أ ن ه قد شاع عند بعضهم أن, الله ان النبي صلى الله عليه وسلم راى أ ى ربه ليلة ل النبي ل م ع ر ا وشاء أيضا ج أن ص الله عليه وسلم ربه في المنان ولهذا أ ن ا إ م م أحمد محمد م ا ح ر الله أيضا المنوى ل ربه ه رأى في ولهذا اختلف أ ه ل العلم في ر ؤ ي ة النبي صلى الله عليه وسلم لربه ل ي ل ة المعراج حينما أ ر ج به إ ل ى السماء السابعه ة فمن العلماء من قال إن النبي قال الله صلى أ وهذا بالجارحة التي توجد م روي عن ابن عباس وروي أ ي ض ا عن الامام أ ح م د ر ح م د الله تعالى عليه كما قال ابن عباس في قوله تعالى وَإِذْ قلنا لك إن ربك أحاضر الناس وَمَا جعلنا التي فتنة للناس وَالشَّجَرَةَ مَلْأُونَةِ إِنَّ قُلْنَا بِالْقُوَانِ لَكَ النَّاسِ جَعَلْنَا ظُئِلَّتِي إِلَّا لِلنَّاسِ أَرْيْنَاكَ فِتْنَةً أَحَاضِرِ رَبَّكَ ونخوتهم فما يزيدهم إ ل ا ط غ ي ا ن ك ب ي ر ة قال هي رؤيا عين اريها النبي صلى الله عليه وسلم ليله أسعي ب اسعي قلنا القول قول الإمام الأول والقول الراجح الله هذا أيضا الإمام أحمد هذا هو مروي مرجوح وهو أحمد حمد ن ل به ه يره ولم بعين أ وهذا هو الصواب الذي عليه ما راى المحققون فمثلا ام المؤمنين عائشه ة رضي ا ل ل عنها قالت لمسعوق بن ا ل أ ج د ع لما قال له سالها هل ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله ة المعراج قالت ل ل رضي ع المعراج ى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة ل ا م فقد فذب وهذا هو الصواب أي أنه أن انما ل ب ي عليه صلى الله ل و س إ ر أ ى ربه ليله الاعراج بعين قلبه وليست بعين د ا ص ي ر ت ه او جارحته ونبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أ ن ه بشر وما كان البشر أ ن يكلمه الله إ ل ا من وراء ا ح ج ا ب والنبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أ ن يرى ربه كما نفى الله عز وجل برؤيا عن موسى عليه السلام حينما قالوا لما جاء موسى إ اني قاتله وكلمه ق ربه قال لن تراني ولكن انظر إ ل ى الجبل فان استقر مكانه و س و ف تراني فلما َََّ ت َ ج َ ل َّ ربه َُّ للجبل َِ جعله َََُ دكا َ وخرا َََُ م وسرا سائقا ِ فلما َََّ أ َ ت َ قال َ سبحانك َََ تبت ُُ اليك ََْ وانا َ أ ا ر ل المؤمنين ْ ايضا مما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل هل ارايت ربك قال نورا انا اراه يعني أ ن الله عز وجل نور يحجب ماذا ويمنع رؤيه, رؤية الباصله في الحياه الدنيا لله عز وجل وأيضا أن, أن ويرفعه وفي لفظ النار لو كشفه لاحرقت لا صلحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه والنبي صلى الله عليه وسلم من خلقه المؤمنون يروا ربهم بحياة الدنيا لأنهم غيروا و أ ي ض ا ل أ ن ر ؤ ي ة هي من أ ج ل نعم الله عز وجل يوم ا ل ق ي ا م ة و... أي من أجل نعم الجنة أجل فهي م ا ا ذ م د خ ر ة ل أ ه ل ا ل ج ن ة وليس ل أ ه ل الدنيا أ ب د ا حتى النبي صلى الله عليه وسلم أن أيضا وتأخروا ينال من هذا النعيم النبي حينما الناس يدل عليه هذا الله على ذلك أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم فتقدموا صزر الناس فتقدم وتأخر. よくある。 ر ؤ ي ة عنهما بعده روايات منها روايات تثبت الرؤيه ا ل ب ص ر ي ة ومنها روايات تثبت الرؤيه القلبيه ة وأيضاً ما الإمام أحمد أيضاً نفس أحياناً أو بعض لأنه يعني رؤية قلبية وبعضها تدل على أنها رؤية بصرية قلبية تدل على بالجريحة وبعضها أنها では、このように私たちのことを知っていただければと思います。<音楽><音楽> هي المقصود بمعنى ه ا ا ا القلب ذ رؤية أي ب ي القلب وليس بعين بمعنى ان ل لعبده أ الله اراك بقلبك رؤيه زاد بها ماذا علمك ويقينك طبعا هذا الذي ينبغي أ ن يعتقده المسلم 私はこのように言うと、私はこのように言うと、私はこのように言うと、私はこのように言うと、私はこのように言うと、私はこのように言うと、私はこのように言うと、私はこのように言うと、私は 札幌市のお話です。 ط ر ي ق ه ا ل أ و ل ى جاءت من حديث قتاده علي عثمان ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا وله ع د ة أ ل ف ا ظ من أ ل ف ا ظ ه مثلا أ ن م ح م د راى ربه في ص و ر ة شاب أ م ر ض من دونه ستر من لؤلؤ وجاء جعدا ألفاظه الخضراء ببعض ربي جاعداً عليه أن رأيت أمرد حلة では、この辺りは、 アてダーの名前はアンダーの名前はアンダーの名前はアンダーの名前はアンダーの名前はアンダーの名前はアンダーの名前はアンダーの名前はアンダーの名前 عن أ م الطفيل ا م ر أ ة أ ب ي ل كام مرفوعا وجاءت أ ي ض ا له أ ل ف ا ظ منها قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ربي في المنام في صوره شاب موفور في خضر على فراش من نعلان ذهب في رجليه نعلان من ذهب وجاءت الفاظ ك ث ي ر ة وهذا الحديث صححه بعضهم أ ي ض ا وضعفه بعضهم صححه الحسن بن رشا بن وضعفه أ ي ا أبو ي ل ى وغيرهم و ع و ا س ت ن ف ا و ايضا جمع من العلماء ك ا ل إ م ا م أ ح م د وايحائي بن اين و م ا م ا ل ن ش ا ئ ي و إ م ا م ع ب ا ن وغيرهم ماذا من نقاد الحديث طبعا هذا الحديث مما يثرب به ويشرب به بعض ا ل م ت د ع على اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة و ي ص ح و ن من ب ا ل ح ش و ي ة والمجسم ة وهذا ل النعوت الكريمة ك من م فالمقصود من عنها يعني ه براء أثبت ا الحديث هذا الحديث, الحديث تشبيهها الله أزوجل بالشاب بالأنور وإنما ليثبت أزوجل صحح مجرد هي ي ومن ر ؤ فكما قال شهر السنتيني ا رحمه الله تعالى عليه قال وكلها يعني الروايات, الروايات الحديث فيها ما يبين ان ذلك كان في المنام وأنه كان في المدينة إلا حديث عكب بن وقد واحدا وكذلك أباس أحمد أصلهما أي أباس كان المدينة بن بن عكب إلا القفيل واحدا وكذلك قال في حديث حديث جعل أم العلماء ف إ ذ ا ثبت هذا الحديث المقصود ماذا المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه في المنام على هذه الصوره و ذ ماذا ه رؤية الحقيقة المنام لا تثبت فتبقى ماذا مجرود منام المنامات كسائر فان إ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من راني فمن ا ن ي حقا فان الشيطان لا يتمثل, لا يتمثل بصورته ا ل ح ق ي ق ي ة すいません。 ستاتها تعالى ما والصحابة رضوان الله عليه على نقل ف ر ؤ ي ة النبي صلى الله عليه وسلم لربه كما قلنا في المنام م ث ل ت ن ا الامام احمد وغير ذلك المقصود ان رؤيه مناميه ليست رؤية よく見です。 أن ا ل ن البيت ل تعالى عليه أورد أولا ه أورد السادس و قل يتجلى الله للخلق ج ه ر ة كما البدو لا يخفى وربك أ و ض ح ثم بعد ذلك أ ت ى ببيت قال فيه وليس بمولود وليس بوالد وليس له تعالى المسبحه شجه هذا يعني فيه اثبات يعني افراد الله عز وجل و أ ن ه ليس متفرع عن أ ص ل ولا ي س و ل يتفرع عنه فرع ثم ا د أحمد ا ل ل ه ت ع ا ل ى ع ل ي ه إ ل ى مسألة ر ؤ ي ه حيث ق ا とを言うことを言うことを言うことを言う م とを言うこと ل 言うことを言うことを言うことを ي うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言う ي とを言うことを言うこ ي を言うことを言うことを言うこと ب 言うことを言うことを言うことを言う ا とを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこと ا 言うことを言うことを言うことを言 قال إنكم سوف تعون رواه ب ك كما م ت ر ن أوليلة ل جرير ان قال م ح م د فقل مثلما قال قال د ق في ذاك تنجح ثم آد عاد ذ ختم بهذا البيت مساله رؤية فهنا ا ن لماذا أقحم النظم أقحم رحمة ت ع الرؤيا ى م س أ ل ة المولود م س أ ل ة الاكل الولد بينما ا ل أ ب ي ا ت التي تثبت ر ؤ ي ة الله عز وجل أ و المؤمنين ربهم يوم ا ل ق ي ا م ة وسوف تجيبونني عنه في ن ه ا ي ة هذه ا ل ك ل م ة قال ر ح م ة الله تعالى عليه ه الله غيره عنه ليس بمولود وليس بوالد أي أن الله عز وجل لم عن غيره ولم أي يتقرى يتقرى ي أن عن عز ر غ من ى لم ي ل لم لم له ن で ي ん ل ى الله ع と ي ه و たのか。 ثم قال رحمه الله تعالى عليه وليس له شبه أ ي أ ن الله سبحانه وتعالى ليس له شبه والشبه ما ل هو المثيل والنظير والله عز وجل لا يشبهه ولا, ولا يناظمه احد من خلقه لا في أ س م ا ئ ه ولا في صفاته ولا في أ ف ع ا ل ه ولا في ذاته では、この言うなものを見ると、私はこのようなものを見ると、私はこのようなものを見ると、私はこのようなものを見ると、私はこのようなものを見ると、 ان التشبيه معناه التنزيه والتنزيه معناه أ ن ك ت ب ر ي الله عز وجل مما يوصف به من ا ل م ق ا ئ ص ف إ ذ ا مجد الله عز وجل ومجده هو وإنما وجل ويسود ماذا الإمام مسألتين يسرد فهنا به هذا الإنسان لا يسرد به وإنما الله ذلك البيت دل على إن يتبع عز شاءه واحدة وهي تنزيه الله عز وجل عن مشابهه المخلوقين لماذا ل أ ن نفي المولود ونفي الوالد م ع ن ى تفرد الله عز وجل ماذا في ذاته وفي أ ف ع ا ل ه وفي صفاته ولهذا كانت الله أحد التوحيد قوان قلوبة ثلثة صرود وهي ثلث أحده よく聞いてみると、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、 لأرغبية الله عز وجل عز و ت فنفي المولود ونفي الولد هذا يدل على هذا تفرد الله عز وجل بكل صفاته واسمائه فاذا اثبتنا هذا كنا ماذا بادئ تشبهنا المخلوقات بالله عز وجل في صفاته وفي ذاته 私の言葉を読んでいるのは、私の言葉を読んでいるのは、私の言葉を読んでいる。 ولا ولا تمثيل. وقائدتهم في ذلك يقولون م اثبات ذ ا إ بلا تمثيل وتنزيه بلا تعقيم إ ث ب ا ت بلا تمثيل ل أ ن بعض الطوائف حينما جاءت إ ل ى إ ث ب ا ت س ف ا ت الله عز وجل مثلتهما ذ ا لخلقه مثل من المشبهه المقاتل بن سليمان وغيرهم وبعض الطوائف عندما جاءت إ ل ى تنزيه الله عز وجل عن النقائص عطلت صفاته وشان الجهليه ع ت الفرق ت والمعتزله ك ن يعطلون لا ل و ذ الفرق ي قوله ت ع ا ل ى ل ي س ت م ث ل ه ش ي ء ه ذ ا الممثلة رد على الممثلة. ومعتقد ل تعالى ل ه ا وهو س ي الوصير فهذا المالة المعطلة على رد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في صفات الله عز وجل واسمائه يقوم على ثلاثه اسس رئيسيه ة الأساس الأول هو الإيمان بما وردت بين نصوص الاساس ن و ا ل ن ة ل ص ح ح ي ة من أ م الاول ء ا ل ه و ص ف ت ه كل م الاساس رأى في كتاب ا ل ه و ل ن ة ل ص ح ي يؤمنون و الثاني ء كان كما أحدا سنة سنة س متوأة أو ب ن من ا عامة تعالى الأساس ا تنزيه الله عز وجل ان يشبه ش ي ء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين و ه و ا المشابهه من كل وجه ان ينزه الله عز وجل أ ن تكون ص ف ة من صفاته تشابه ص ف ه من صفات المخلوقين من كل وجه و إ ل ا ثمه اشتراك بين ا ل ص ف ة الله عز وجل ك أ ن تقول مثلا فلان جواد ربي الاسناد م خ ل و ق ت الله جل جلاله م ذ ماذا ا اشتراق ماذا في المعنى فقط يعني المعنى العام وإلا هو في فقط يعني و د الثالث ل وجل لا المخلوقات الأساس ل ه وكرمه يشبه عز كرم ماذا أبدا ا هو ق ط ر الطمع عن إ د ر ا ك ك ي ف ي ة ا ل ت ص ا ف في الله عز وجل بتلك الصفات なんで、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、こなことをよう لمن <تصفيق> السلف عن استواء عز وجل قال ت و ا و يعني نعلمه ل ا رحمه والسؤال السلف الله تعالى عليهم إ ذ ن يعتقدون أ ن الواجب في نصوص ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة بما في ذلك أ ي ض ا نصوص ا ل أ س م ا ء والصفات هو إ ج ر ا ؤ ه ا على ظاهرها وذلك ب أ ن تفهم وفق اللسان العربي و أ ن لا يعترض لها بتحريف ولا بتعطيل كما فعلوا ت ح ط ي ن ا لانهم كما يقول قائلهم وكل الأوهم نص التشبيه عزيزي ماذا يعطلونه يؤولونه في ل الفرق ف أ ه السنة والجماعة ي ه يقتضيه م من ما و ن اللسان الصفة ا ل ع ب ي ويفوضون الكيفية كيفية الصفة ف لله وجل ل عز ر التي بينت ا معتقد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في توحيد ا ل أ س م ا ء والصفات يمكن أ ن نقسمها إ ل ى يعني تقريبا ست فرق يأتي على الجهنية رأسهم على اتباع الجهن من ويوافقهم ا ونجاد ن من ترهم فهم ن ف ن ل ل أ س م ا ا ء و ص ا الأسماء, والصفات يعني ينفون أن يكون لله الأسماء وينفون الصفات جميعا ا ت تل يعني ينفون يكون وينفون ي عز أن و و و لله على ذلك كثير من الفلاسفه و ا ل ب ا ط ن ي ة وغيرهم ويصفون الله عز وجل بصفات السلوك بصفات السلوب, الصفات السلوب يعني الله يقول و يعني أن عز لا ينام そのようなことを言うことは、いわゆる、やはり、やはり、やはり、ي はり、やはり、やはり、やはり、やはり、ل はり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、や ا り、やはり、やは ل やはり、やはり、やはり、やはり、や ر り、や م り、ا, أ, أ ل り、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、やはり、ت ع ع ي り、やはり、やはり、やは、やはり、や ن り、やは、やはり、やは、や يقولون الله عز وجل سميع ولكن بلا سمع وبصير بلا بصر وعلي بلا علم وقدير بلا قدره ة و ذ ه طريقتهم الله, الله. أما وهم أقرب الطوائف إلى أهل الطائف الأشاعر أقرب في في يقولون بإثبات الأسماء جميعا الزوت مال أسماء أما والجماعة الأسماء فإنهم الأسماء السنة باب والسفاد بإثبات كل إلى وايضا اثبات بعض الصفات ي س م و ن ه المعاني ماذا ك ا ل ح ي ا ة والقدره والسمع والبصر و اما المشبهه والممثله ف إ ن ه م يثبتون الصفات يثبتون الأسماء، ولكنهم ن ا أ س م ا ء و ل يجعلونها من جنس م ا ن ى صفات المخلوقات يعني يشبهون س و ن على قاعدة ل ا ت ي ا ل ل ت م ث ي ي ع يد يشبهون ي الله عز وجل بيد المخلوقات ويجده باصابع المخلوقات وهكذا وهذا, وهذا ما بأنه وباطل الفرق وهم وهم أعجب الفرق. فإنهم يقولون لو بأنه فإنهم الله الماذا ماذا ما الكرق السادسة غلاف الباطنية الكرق نصفات شك أعجب أثبت إفق وجل عز نشبهناه ب ا ل م ولو ج و و د ا ت نفيناه شبهناه بالمعدومات فقال الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه الله لا نقول بأنه موجود ولا、معدوم. لا نقول بأنه حي ولا نقول بأنه مال النقيضين المذاهب وأكثرها بطلانا طبعا مقالة التعطيل وجل نقول نقول نقول وعلى بأنه بأنه بأنه عنه عز معدوم موجود نسجب من منشأ أي ميت حي شر إ ن م ا أ س ا س ه ا التمثيل ل أ ن المعطل حينما مثل الله عز وجل في عقله وتوهم أ ماذا التشبيه قاده هذا التوهم ماذا الى تعطيل صفات الله عز وجل ما من تعطيل إ ل ا ويسبقه ماذا توهم للتشبيه لهذا يقول أ ب و حيان التوحيد ويقول يقول اناس مضوا تحت التوهم يظنون أ ن الحق معهم ولكن الحق وراءهم يعني كل مضى تحت م ظ ل ة التشفيه ب بد مشبه ي يكون ه كل معدل لا أن يكون مشبه في الأساس كل معدل م ش ب وكل وجل معدل لأن من شبه الله مشبه شبه أيضا بصفات المخلوقات عز أ مشبه مشبه وقد ا ل ل م خ و ينكر الجهلي هذا اي هذا المقصود به ماذا ورؤيه الله عز وجل أ و رؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه وعندنا بمستاطنا قلنا حديث ب ص رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح فقوله قد ينكر الجهلي هذا قد هنا إ ذ ا دخلت على الفعل المضارع ف إ ن لها احوال بحسب السياق أ ح ي ا ن ا تكون للتقليل و أ ح ي ا ن ا تكون ل ل ت ك ك ي ر و أ ح ي ا ن ا تكون للتحقيق و ا ل ت أ ك ي د على حسب إ م ا ن السياق والسباق أحيانا وأحيانا نحو هذا وأحيان تكون للتقليل يعني للتقليل هذا تكون تكون تقول تكون قد فهنا ا ه الناظم إنما أراد ت ح قد ي ق ق ينكر نعم أ ن ك ر الجهلي ماذا رايه ل ق د ل ا م هلما علم إلى إين عيد قد الله عز وجل قد يعلم الله ف ق د ها هنا أ ت ت للتحقيق و ا ل ت أ ك ي د فالجهلي أ ن ك ر وكذب وجحد ر ؤ ي ة المؤمنين ربهم يوم القيامه ثم قال بمستقى ما قمنا حديث المصرح لهذا وجاء ح د ي ث ا ل ص ح ح ي فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح أ ي م ا ذ ا من النجاح و الظفر والميل ماذا للمقصود والمقصود به ما ذ الفوز ا س ع ا د ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة هذان البيتان تضمنا م س أ ل ة و ا ح د ة وهي انقاذ الجهميه ل ر ؤ ي ة الله تعالى يوم ا ل ق ي ا م ة وليس الجهميه فقط إنما صار على طريقهم المعتزلة صار على ومثال أ ي الإضاغية وهي ض ا ن ف خ و ا ل وأيضا الأشاعرة وهي من فرق ك ل ا م ي ة لهم بين ع ض الحجج الموهومة ف هذا مثال ذلك مثال ب ي هذه الحجج قوله تدركه ع ا ل ى ت ا ل أ ب ص ا ر وهو يدرك ا ل أ ب ص ا ر يستدل بهذه الآية نفي على رأيه الله عز وجل بهذه رأيه عز ق اي ل المعنى و ا عندهم أ قطع ر ؤ ي ه لا تدركه ا ل أ ب ص ا ر أ ي لا تراه ا ل أ ب ص ا ر أ ي ض ا مما استغلوا به قول الله عز وجل لموسى عليه السلام لن تراني فجعلوا لن هذه مسمى لن الزبخشريه أ ي ا ل ت أ ر ي ل لن تراني لا في الدنيا ولا في ا ل آ خ ر ة اما ان الرد على هذا البهتان وهذا الباطل أ م ر يسير فالجواب أ ن ا ل آ ي ة إ ن م ا لفت ماذا ا ل إ د ر ا ك و ا ل إ ح ا ط ة ولم تنفي ماذا النظر وهو ا ا ل لأن إ ب ص ر ن بين ا الإدراك ك فرق ب ي ن م الابصار ا ذ ي هو ل إ ح ا ط ة و ي ن النظر ح ح ي ل ش والمخلوقات لا يدركون الله عز وجل ولا يحيطون لا الله به عز وإنما لذلك ل كنا من فوائد التمثيل تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه أ ي ض ا ا ل ح ج ة ا ل ث ا ن ي ة قالوا ب أ ن إ ث ب ا ت ر ؤ ي ة الله عز وجل يستلزم أ ن الله في ج ه ة وهذا يستلزم أ ن ه جسم والله عز وجل منزه ماذا عن ذلك قالوا لو أ ث ب ت ن ا ان المؤمنين يروا ربهم يعني في إ طبعا ل ا ق ط ا ل ج ه ة هذه من الفاظ أ ل المتكلمين كالجسم والعرض ا و ا ل ج ه ة ولذلك فالسلف رحمه الله تعالى عليهم كان أ ك ث ر ه م يكره إ ط ل ا ق مثل هذه ا ل أ ل ف ا ظ ل ا ل ج ه ة والعرض ولكن حينما أ ط ل ق ه ا المبتدعه احتجن ا هذا إ ل ى الرد عليهم طبعا ا ل ج ه ة لها ماذا ع د ة معاني إ م ا أ ن تكون ج ه ة علو تحيط بالله عز وجل وتحويه ه ذ ا باطل و إ م ا أ ن تكون ج ه ة شغل اي أ ن الله عز وجل قد شغل حيزا ومكانه ا ل وهذا أيضا باطل. الثالث أن يقال بأنها جهة علو لا تحيط ب ولا تحويه و ه ايضا ل ح عليه ل ل الله ا تيمي عليه علي ب ا ل ج ه ة ا ل ع د م ي ة والعلماء أحمد الله تعالى في م س أ ل ة الجهه قد انقسموا او الطوائف بشكل عام قد انقسمت فمنهم من يرى أ ن هذه ا ل أ ل ل ف ا ا ظ ج ه ة والحيز يرى بانها ا ل ف ا س د ة كما قلنا و ي م ك ا ن ك ا ن ت معانيها ص ح ي ح ة ولا يلزمون أ ن ف س ه م بالجواب المفصل وإنما ماذا لا يرون مال ذ كثير المباينه والفقهاء ا ت بين ا الخلق وبين المخلوق يثبتون الفوقيه و ج ه ة العلوم لله عز وجل ولكنهم ينفون م ا ذ الحيز ا والجهه ويقولون هو ليس المتحيز ولا م ا ذ ا في ج ه ة وهذا ما لقد قال به الكلابية وغيرهم ه به ذ ا ما قال ا ا لقد ل ل ك يعني حتى بعض ا ل ص و ف ي ة يقول بمثل هذا الطائفة الثالثة الله لا دلالة على نفي شيء من ذلك أصلا وهذا ما ذا الباطل أما الصرف الرابع وجل ويقولون على ذلك في نفي يرون متحيز شيء عين أو وأنه أن من جهة عز جسم どういうこと ا とい ج と、このように思うと、このように思うと、このよう ل 思うと、このように ي うと、このよう م 思うと、 Uh, はで no, I は、このように私のお話を聞いてみると、このように私のお話を聞いてみると、私のお話を聞いてみると、私のお話を聞いてみると、私のお話を聞いてみると、私のお話を聞いてみると、私のお話を聞いてみると、私のお話を聞いてみると、私のお話を聞いてみると、私のお話を聞いてみると、私のお話を聞いてみると、私のお話を聞いてみると、私のお話を聞いてみると、私のお話を聞いてみと、私のお話を聞いてのお話を聞いてみると、私のこと、のをののの حتى نختم باذنه جل ج ل ا نعم تفضلون ح س ن الله اليكم وما امركم س أ ع ط ي ت ل م ا م ا اورد الناظر رحمه الله تعالى عليه البيت السابع و أ ق ح م ه بين ا ل ب ي ا ت ا ل ث ل ا ث في ث ل ا ث ر ؤ ي ة المؤمنين ي و م ا ل ق ي ا م ة نعم نعم ي ب عن س ؤ ا ل ي ث م بعد ذلك أجيب عسو الناظم الان ذكر في ا ل أ و ل ر ؤ ي ة المؤمنين ربهم يوم ا ل ق ي ا م ة ف ي ن م ا ق ا ل و قل ي ت ج ل الله ل ل جهره كما البدع لا يخفى وربك اوضح ثم عاد بعد ذلك م ا ن ا و أ ق ح م ب ي ت آ خ ر قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح ثم رجع مره ا بمسلاق الحديث خ ر نعم な بخلوقاته、no, لان و الرؤيه م ا بالحشوية والمشبهة والمجسمة ويسمون لأن ماذا إثبات إثبات و من ذكائه حتى لا يتوهم تشبيه الله ولا يعتقد م ش ا ب ه ة الله عز وجل بخلقه 私はこの辺り و お ل, ل ال ي ف はこの辺りにおいて、私はこの辺りにおいて、私はこの辺りにおいて、私はこの辺りにおいて、私はこの辺りにおいて、私はこの辺りにおいて、私はこの辺りにお ل て、ن はこの辺りにおいて、ا ل この辺りにおいて、ن はこの辺りにおいて、私は ت ف ض ل にお ت س 私 ي この辺りにおいて、私は ك の辺りにおいて、私はこの辺りにおいて、私は أكتب س ؤ ا لم ا نرد إ ذ ا كان ا ل آ ن ر ؤ ي ة ا ل إ م ا م محمد رحمه الله ربه في المنام قلنا ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى ربه في المنام なので、このようなことを考えています。 では、この問題は、この問題では、この問題では、この問題では、この問題では、この問題では、この問題では、この問題は、 قلنا قد بأنه ماذا بعضهم ب أ صحى ك وقلنا يعلى بانه على التسليم صحه هذه ا ل ر و ا ي ة فهذه ماذا رؤيه منام لا تثبت ماذا الحقيقه ا ل إ ن س ا ن يرى في منامه على حسب تصوره وقد يرى الشيء الذي يسمع به يراه ماذا ولم يره ق د يراه على ص ف ة م ع ي ن ة وليس معنى ان هذه ا ل ص ف ة هي ماذا ا ل ص ف ة الحقيقيه ة كذلك هذا ماذا ماذا ذهب ذهب ماذا النبي صلى الله عليه وسلم لو الحديث علينا علينا ويجلس فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم حال أثبتنا فإنما عندما أشابا أبردا جعدا فططا علي هذا ما من ربه في تصوره م م وليس في هذا التشبيه لله عز وجل ولا يمكن أ ن يقال أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى ربه و إ ن م ا ر أ ى صوره توهم في المنام انها الله عز الإمام وجل أحمد أيضا إ ث ب الله ت ماذا لله عز وجل たあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ أن ت ق و لا م ان يقول الله ا س ب ح ه و تذكر ع عز عيد ا بها الكلام أي تقول يقول الله عز وجل المنزه ل يقول وجل كل ى تفتتح ت من ما أي عن ذلك تذكر لا أن تذكر صفاته جل وعلا التي فيها إ ث ب ا ت للكمال ثم ماذا تقول سبحان ه الله عز وجل ينزه يعني يتصف سبحانه ما كان الآية من يأتينا كأنك أن أن سبحانه كان من تقول وجل بالآية ماذا ماذا ما عز ما يكون له ماذا من ولد سبحانه نعم فالله عز وجل ها هنا إ ن م اتى بها ماذا بعد أ ن ذكر م ق ا ل ة من نسب إ ل ي ه الولد فالأصل سبحانه إذا ذكرت قبل الكلام إنما يقصد بها ماذا المدح قبل أن يقصد ذكرت و إ ذ ا ذكرت يعني بعد الكلام ي ق ص ر بها التنزيل ك قال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ب ل س م ا و ا ت والأرض ن ع ما علي أن ل ن ب ي صلى ا ل ل عليه ه و س ل م وحي يرد عليه ي ر أن ا النبي صلى الله عليه و س ل ل م وحي ا رؤيا النبي عليه صلى الله و س ل م وحي ي ف ا جاء من ل أ ح ك ا م نعم رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق فيما ي أ ت ي مالا من إ ق ر ا ر ا ل أ ح ك ا م أ م ا غير ذلك فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كرؤيا غيره رؤية نعم ل أ ن غيره م مالا من البشر ما يرى البشر البشر هذا أجبناك لرون يرى أ ن ر ؤ ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء عليه السلام حق ووحي إ ذ ا كانت ت ت ض م ن ه ل أ م ر ونهي أ م ا إ ذ ا كانت خارج ا ل أ م ر والنهي فهي كغيرها ماذا من ر ؤ ي ة البشر لا ترقى إلى لا ترقى إلى الوحي قيل ما هو المخصص يقال ماذا ما ترقى ترقى فإن نعم هو بأن أ ن أ ف ع ا ل ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام إ ن م ا تكون في ا ل ع س م ة و إ ن م ا تكون في د ر ج ة الاثبات أو الوحي ما كان فيه أمر أو نهي وغير نهي و ذلك ماذا ا ل أ ن ب ي ا ء ليسوا معصومين فيما عدا ما يبلغون به عن رب العالمين عصمة ع الأنبياء ل ي هذا السلام ا م ليست مطلقة إلا ما تضمن ماذا البلاغ تضمن ما ماذا و هو ذ ا التخصيص الذي عليه ماذا اهل السنه والجماعه فما أ ت ى من قبل ا ل أ ن ب ي ا ء داخل في ا ل أ م ر والنهي فهذا هو الذي فيه العصمه ة و ذ الذي ماذا ذلك ماذا ا لا يطاله ماذا شك ولا أما ما كان غير ذلك فهو ماذا في جملة البشرية جملة ريب غير في فهو شك ك أ ك ل ه م وشربهم ونومهم ومناماتهم فيما ليس فيها أمر ونعم امر ل الله الآن لو سألتك سؤال هل تعتقد أن الله عز وجل والعياذ بالله أ أن أ خ عبد تعتقد عز شاب د يعني ل ونهي ق ل ا بأن ذ ا ا ل ح د ث والحديث الحديثية الحديث صحي صحيح الصناعة صحيح يعني تبين أن صحيح. هل تعتقد من أن أنه هل ما راه النبي صلى الله عليه وسلم هو صيغه الله عز وجل ح ق ي ق ة الجواب ل أ ن ه جاء في بعض أ ل ف ا ظ الحديث أنه انو ل ب ي عليه صلى الله س ل م قال رايت ربي في أ ح س ن صوره ة سورة في أحسن ماذا؟ سورة. لا ليس في أحسن أ الحديث المثنة ن ماذا؟ لا إلا لا ل لا إشكال في ذلك في لان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أ ل ف الحديث ظ ا قال رايت ربي في أحسن سورة فقوله م احسن الذي أ صوره, أي أحسن صورة تتصور. وإلا ل ل ا حقيقة الله عز وأعلم نوعية تعالى وجل أجل الإسلام الله تعالى أتى إلى يعني هذه المسألة أحمد أتى منامية تيمية حينما فهي هذه شيخ حتى 何であればいいのかというと、このように見えます。 ف إ ن ا ل سائر ما يرى في المنام لا يجب أ ن يكون مماثلا هكذا قال ولكن لابد أ ن تكون الصوره التي راها فيها مالا م ن ا س ب مناسبة لحال مال ا أرواي إنها م ا مانا زاد اعتقاده وزادت محبته بربي ل ه كلما ر أ أحسن ى ربه مانا ا فيه ل ص و ر يعني ليست أحسن ليست ا ل ل ص و ر ا ح ق ي ق ي التي ة وإنما الصور تتصور أحسن で、네、は、こ、yes、のように私のことを知っております。ま<Kas ich 便> すみません。 シャーラー。<laughs>